بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم الذي aminun nasrullahi وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ مُلْقًى يَا رَبِّ هِمْ لَكَ في الأرض يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قبلهم كانوا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَاءٍ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 ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنشُرُونَ وَمِنْ آيَاتِي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذلك إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ آلِهَتِكَ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذًا ۚ إِن هُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَضَرَبَ لَكُمْ مثلا من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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لَيفَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ نُنِيبُهُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا ذَاقُوا مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا فَتَمَتَّرُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ سَوَائِهِمْ إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآخرون وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرْجَعَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ۖ مِّن كُلِّ شَيْءٍ أَشْدًا ۖ وَمَن يَعْمَلْ مِن صَالِحٍ فَلِنَفْسِهِ يَمْهَدُونَ ليجزي الذين مِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قومهم 118. وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج وإن كانوا مِنْ قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثان رحمة وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْا أَصْفَرَّ لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ 124. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير 125. ويوم تقوم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 وَلَهُمْ سَتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَنَجِدْتَهُ بِآيَةِ النَّاقَةِ الَّتِي قُلْنَا لَنْ الذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الذين كفروا من 17. فَذَلِكَ يَطَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 18. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون